يا محبوب, يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب انا عدب يا محبوب يا يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب انا عدب وقتي يوسف صرت انتى يا يعقوب يا محبوب يوسف صرت يا يعقوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب, محبوب, محبوب ان ترجفني الدمع ونشلت العين, العين ساكن يا رب الطيبات جاوه انتوا من غيرك نادب دار الحزين لا نو غيرك يا ناد الثار الحسين بديت يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب انا يا يوسف صرت في انت انا يعقوب يا, يا محبوب يوسف صرت في انت انا يعقوب يا, يا محبوب يا محبوب يا محبوب, محبوب, محبوب بطرف ركن الحجر تنتظر كلام علام آلام عتب لي ليوم عندك ما اظن ان جددت كل شكوكك وتطردها قد اتكن شكوك وتضرب توهان قدامك اللي ضل على الخدمه منتهب يا محبوب قدامك اللي ضل على الخدمه من يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب انادب وقتي لغروب يا محبوب, يا محبوب. Yusuf surt intana Ya'qub يا محبوب يوسف surt intana Ya'qub ya mahbub Ya mahbub ya mahbub ya mahbub man ma'an من معاد على الدنيا محروم قدامك نضل عالخدمه منتهوب يا محبوب قدامك نضل عالخدمه منتهوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب اطلب النسخه الاصليه من تسجيلات انصار الحسين العراق البصره المدينه و نشر والتوثيق عن مسلم البصراوي يوسف كنت انا يعقوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب, محبوب, محبوب, محبوب, محبوب لك كند بس نحسب علامات علامات سفيان ظهر ضرب البطولات كطلات غدال تفجر صوتي يصيح آهات غدال تفجر صوتي يصيح آهات وصلت للعظم وتهدل الذاب يا محبوب وصلت للعظم وتهدل الذاب يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب ناج لغروب يا محبوب يوسف صرت في انت انا يعقوب يا, يا محبوب يوسف صرت في انت انا يعقوب يا, يا, يا, يا محبوب يا محبوب يا محبوب اذا تسمح اسمي حبك دموع حفرت بك الضمير بيني علك تضلو ع صدري لجلك شمرع علك تضلو ع صدري لجلك شمرع اريد ابقى بخدمتك دم مهيوب يا محبوب اريد ابقى بخدمتك دم مهيوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب يا محبوب, يا محبوب يا دبدك يا محبوب يوسف صوتك انت يا يا محبوب يوسف صوتك انت انا يا, يا محبوب يا محبوب يا محبوب, محبوب, محبوب ادا الرادود الحسيني عباس الملة كلمات الشاعر الحسيني السيد هادي الموسوي الناصري كان على الإخراج والهندسه الصوتية مؤيد الاسماعيلي وابو ايلي التميمي التصوير والمونتاج عباس الساعدي